إِلَّهُ لَا شَرِيْكَ الْمُشْتَانِ مُحَمَّدًا أَعْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أمامه لازمنا ذكر الأحكام التي ذكرها دمان جويني رحمه الله تعالى في آه مقدمة وهو يقول والأحكام سبعة فذكر الواجب والمستحب والمباح والمكروف والحرم وذكر الواجب والمندوب والمباح والمحضور والمكروف والصحيح والباطل الخمسة التعوانيين هما الواجب والمندوب والمباح والمحضور والمكروف كلنا الخمسة يسمون أحكام تكلفية بصراطه التسميه من ايه احكام تكريديه ان ايه العبد هذه الاحكام خططها العبد المكلف بها يعني نقول في خطاب موجه للايه للعبد مثلا يجب عليك ان تفعل يكره لك ان تفعل مستحب خطاب موجه للعبد يتقطعه بعدين نتعلم الاحكام الوضعيه ده المسائل الاحكام التكليفيه هو قال الصحيح والباطل وبعدين الصالح والباطل صحيح والباطل ده من الاحكام اللي العلم بيسموها احكام الوضعيه وهي على قد الصحيح والباطل بس لا في ايه احكام ثانيه هنذكرها دلوقتي في السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل والفاسد والرخصة والعزيمة وفي غيرها زي الأداء والخطاء والإعادة كل دي يسموها أحكام وضعية ليه بها يسموها أحكام وضعية؟ أنك دية العبد مش مخطط بيها ماشي؟ ولكن الشرع وضعها وقال له إنت لما هتلاقيها هيلزم في حقك حق ماشي؟ زي إيه؟ دلوك الشمس ربنا عز وجل قال لدلوك الشمس دلوك الشمس اللي هو كما قال الصحابة إذا فا ألفين دلوك الشمس على الشمس لما بتشرق بالتنها تتحرك كده السماء لغاية ما توصل لإيه؟ <تصفيق> لمنتصف السماء لكبد السماء واللحظة دي اللي هي اللحظة اللي بيحرم فيها الصلاة يعني تكون قبل الدور بخمس دقائق لما, لما يبدأ, يبدأ تبدأ الشمس تتحرك من وسط السماء تمين الى ناحية الغروب يبدأ يتكون, يتكون للجسم ظل, ظل ناحية الشروب ناحية تاني بل الشمسة ما كانت جاية من الشروب, من الشروب تمام؟, تمام؟ وبتتحرك لغاية ما توصل لنص السماء كان ظل الجسم بناحية الغروب, الغروب, الغروب أول ما في وسط السماء في كبد السماء الجسم ما عاد شريف ظل يقول لك لا إما ما دوه ظل صل أو ظله تحت فأنت كده لو وائف في اللحظة دية في, في الشارع يبقى ظلك تحت ريجنك عوضة إن دي مصدر الضوء اللي هو الشمس طوئي لما يبدأ الشمس تميل من ناحية الغروب يبدأ يتكون لك أنت ظل نحية الشروب نحية الثانية فهنا بعد ما كانش في ظل بقى في ايه ظل فاء الفيقه الفيقه الفيق اللي هو الظل فاء يعني رجع ما كانش في ظل الظل اختفق ورجع فده وقت دلوك الشمس إذا فاء الفيقه يعني رجع الظل تمام ده يسمى وقت ايه دلوك الشمس الرب تبارك وتعالى لم يكلفك بأن انت تخلي الشمس تتحرك وتدلو ده مش حكم انت مخطب بيه ولكن ايه ان انت مخطب بيه ألا أنا وضع طلك دلوك الشمس ده هو علامة على دخول وقت الظهر فإذا دلوك الشمس وفاء الفيه وجب عليك أن تصل الظهر يبا انت مش واجب عليك انت تخلي الشمس تادلوك ولكن اللي عليك ايه ان انت تصلي الظهر لما التلوك ده يحس كده اهل اللي يسموها احكام وضعية الشرع وضعها كده الشرع وضع الوضوء شرط للصلاة من الاحكام الوضعية الشرط وضع لك الوضوء شرط للصلاة يعني هو ما أوجبش عليك الوضوء ولكن قال لك عايز تصلي تتوضى قبل ما تصلي طبعا أنا حبيما مش وقت تصلي ولا حاجة ولا ما أصلي يجب عليك أن تتوضى لا مش واجه لكن قال لك إذا أردت أن تصلي فإيه تتوضى يبقى فعل الوضوء ابتداء ما هوش واجب عليك إنت يجب عليك لو أردت الصلاة وأنت على غير اكهارة يا أيها الذين أقبلوا إذا قمتم إلى الصلاة فأقصدوا إذا قمت إلى الصلاة ما شايفتها تصلي غير لما ايه تتوضع فدي سموها الأحكام الوضعية سموها الأحكام الوضعية اهو بمكتوبة عندنا تم هي الأشياء التي وضعها الشارع علامة على أمور أخرى أن دلوك الشمس علامة على دخول وقت الظهر وهي, وهي ايه بقى إيه هي الاحكام الوضعية دية؟ السبب والشرط المانع والصحة والحساس العزيمة والرخصة ودي احكام تانية لكن يعني احنا نكتفي بذكر الاشياء اول حاجة السبب والشرط والمانع قبل ما نقول اللي ما في المذكرة هنقول إحنا المثال اللي عندنا في المضاوة ده أنا أذكره الوضوء الوضوء والصلي الوضوء, الوضوء العبد إذا أراد أن يصلي لا يجوز له أن يصلي حتى تمام زمون طيب لو أنا قمت بالوقت مش قمت الصلاة ولا حاجة قمت توضيت لما توضيت ووجد مني وضوء هل لازمني أم أصلي؟ لا، ما لازمنيك وجد من الوضوع هؤلاء توقيت، بس ما لازمنيك إن أنا أصلي طيب، طيب ينفع أصلي من غير ما توضع؟ ما ينفعش، ده اسمه الشرط يقولك إيه؟ لا ينزم من وجوده الوجود يعني لا يلزم من وجود الوضوء ووجود الصلاة لا ما يلزمش ممكن اتوض وما اصدرش مستحب طبعا اصدر هي تنسى وضوء بس ايه؟ ليش واجه؟ طيب ويلزم من عدمه يعني عدم وجوده العدم يعني عدم الصلاة ان الصلاة ما تصحش غير بالايه؟ بالوضوء فهو ده تعريف الشخص ما, يلزم ما لا يلزم من وجوده الوجود تفهم كده؟ لكن يلزم من عدمه العدل ان انت لو ما اقوضتش مش هينفع تصليه بعدم الوجود معاه على طول عدم الصلاة لكن وجود الوجود مش معاه وجود الصلاة تمام؟ طيب طب السبب دلوك الشمس المثال دلوك الشمس اللي احنا بالنام نشوه لما دلوكت الشمس وجدت دلوك واجب عليك يا انتصد الظهر يبنازم من وجود الدلوك وجود صدل ايه؟ الظهر هو ده تعريف السبب يلزم من وجوده ها الوجود يعني يلزم من وجود السبب وجود ما علق عليه السبب ما علق على السبب يلزم من وجود السبب وجود ما علق على الايه على السبب ايه السبب هنا السبب ضوء الشمس ايه اللي معلق عليه وجوب صلاه الظهر بيبقى يقول لك لما يوجد السبب اللي هو ضوء الشمس يجب الايه صلاه الايه الظه ما هكذا سبب لاي حاجه غروب الشمس سبب ل وجوب صلاه المغرب يبقى اول ما تغرب الشمس تحتاج صلاه المغرب يبقى يلزم من وجوده الوجوب خلاص ده اللي هو الايه السبب ومن عدمه عدم يعني لسه يعني الشمس مغربتها ينفع واحد مسافر و, و, و يحط حته في المواصلات ولسه الشمس مغربش ولا يقدر يوصل المي قبل, قبل ما ما ينفعش يبقى عدم وجود السبب يترتب عليه عدم وجود المسبب او الحكم الايه المتعلق بعد نقول السبب الموت سبب للارث خلاص او بلاش القرابه سبب للارث يعني ايه واحد هيورث قريب اب مات ابنه هيورث فنقول القرابه سبب لوجود الايه الارس المراسعه, المراسعة. نوع يورث طب ما فيش قرابه يبقى ما فيش ايه برصفها كاي سبب أي. لاي حكم اذا وجد السبب وجد الحكم واذا غاب السبب غاب الايه الحكم تمام وده معنى السبب عندنا في المذكره بيقول لك يلزم من وجوده يعني وجود السبب الهاء ديت بتاعه السبب يلزم من وجوده الوجود يعني وجود الحكم تمام. تمام؟ ويلزم, ويلزم من عدمه يعني عدم السبب. العدم يعني عدم الحكم. يبنا ما ينفعش أصل الظهر قبل الشمس ما تغلو. خلاص؟ وما ينفعش أصل المغرب قبل الشمس ما تغلو. خلاص؟ الشرط موجود عندنا هوت في المذاكرة مكتوبه ايه؟ يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم الشرط عدم الحكم في مثال اللي حتى قلنا الوضوء شرط للصلاة تمام؟ يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة لو ما, صل... لو ما توضيتش مش هادئة لكن لا يلزم من وجوده اللي هو الشرع الشيلي هو الوجود وجود الايه الصلاة ولا عدد يعني ايه بقال يعني انا توضيت اهو الشرع ما خطبنيش بحكم بعد ما توضيت لقل صلي ولا ما اتصليش لقل وضوءك دهوت ياجب عليك انت تصلي به ولا قل وضوءك دهوت ده ده يمنعك انت تصلي بلا تعطب عليك لا وجود ولا عدد وجود مرضيات. طيب, طيب. الثالث حاجة المانع ايه المانع؟ يعني حاجة هتمنع الحقن نقول مثلا القتل مانع من القرس واحد هيورد أبو. أبو، أبو، أبو. أبوه استعجل وأبوه طول فقال لك أبوه عليه أبو عشان أورسه باب ماشي فقال لك, لك القتل يمنع للمرأة يلزم من وجوده عدم الحكم الحكم هنا عندنا المرأة فلما وجد هذا المانا إن عدم الحكم فنقول يلزم من وجوده العدل أرز كده؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدل يعني إيه؟ يعني هو الولد ما قتلش عدم القتل ده هو ما لهش علاقة المراض. المراض متعلق بالقرابة زي ما قلنا وبموت المورد لكن مانعش علاقة بالإيه يعني, يعني القتل ده حيمنع المراض طب موجود خلاص مانعش أي علاقة بالموضوع لا هيترتب عليه مانع ولا يترتب عليه وجود ولا يترتب عليه حراية ماشي؟ واضح كده؟ مانع؟ بقول برضو, برضو, برضو هنقول مثلا الكف مانع من المراض برضو واحد. واحد. واحد مسلم, مسلم. وابنه كاثر الرجل المسلم, المسلم ده مات ابنه دمات. ما ينفعش يورسه ليه لانه مش مسلم لابد من اتفاق الدين وهكذا والبقنول اي حاجة تمنع الحكم ده بيسميها حكم وضعي المانعة ده حكم وضعي فلو... عندما فلو... فلو... إيه إجمالاً بتقول فلو... لوجود حجم شرائي لابد من،, فلو... من؟ بودة بودة بودة. وجود السبب واستفاء الشروط وانتفاء الموانع،, الموانع. مثال, الموانع. مثال, مثال, مثال الزكاة الزكاة, الزكاة تجد, تجد, تجد بالوغي النصاب النصاب ده هو القد اللي لو الإنسان امتلكه أصبح من المخاطبين بالزكاة تقال له طلع زكاة من الفلوس دي ده الايه السبب بس امتهى لما يتحقق الشرط. الشرط ده ايه؟ يحول على هذا المال الذي بلغ نصاباً حولاً كاملاً. حول هجري. سنة هجرية. يبا السبب ملك النصاب. والشرط ان عدل سنة علم نصابه. النصاب, النصاب مثل النصاب الفضة خمسونية جرام فضة متين ضرد. نساء موجاد لهم خمسونية خمسة جرام فضة. اللي معه خمسة جرام فضة او ما يوازيهم من المال ده كده اسمه النصاب اللي معاه دول بقى من اهل الزكاة يدفع زكاة يعني. دول فاكثر. ده اقل حالة ده الحد الادم. اللي معاه ليك كده ما هوش مخاطب بالذكاء يبقى ده سبب الوجوب ده سبب سبب عشان تجب عليك الذكاء الايه اللي بيكون بلوغ طيب علشان بقى تخاطب ويقول يجب عليك ان تخرج الزكاه في شرط اللي هو يحول عليك حول طب أنا, طب, أنا، طب انا معايا نصط وعدت وعد علي سنة, سنة،, سنة،, سنة بس خلال السنة دية انا الدينت دي بديون لو جيت خصمت الديون من الفلوس اللي معايا الاء الفلوس قلت عن النصار فنقول لك الديون ده هي ثانعة من وجوب الزكاعة فعلشان يبّى واحد وجبت عليه الزكاة لازم يبلغ نصاب ويحول عليه الحول والحاجة التالتة ما يكونش فيه معنى يمنع ما عليه ديوب خلاص كده؟ لو اني معنى خلصت على الحروس يبّى ده ايه؟ مانع مانع من وجود الزكاة زكاة الأرض مثلا، واحد زرع زرع, زرع وخلاص هيحصد اهوت قبل ما يجي يحصد ويبلغ الحصاد ويجي يحصد زكاهت الخارج من الارض دي ليها نصاب او ربع اردب فان جاي نصر الله والسلام على اطباء حريقه او شمس درجه الحراره بتاعه خلصت على المحصول اللي باقي منه اقل من النص تمام, تمام. معلوش ايه معلوش حاجة لانه لم يبلغ بصابة وهكذا يبّى علشان انت يجب عليك الحكم وتخاطب بالحكم ولك يجب عليك أن تخطب الزكاة يجب عليك ان تقف عليكها لابد من التالي حاجات دو اللي هم ووجود الاسلاب السلاب يوجد لان السلاب لو ما وجدش انت غير مخاطب بالحكم مسألة حدخلنا رمضان اوه بعض الناس يقول لك انا عندي مرض مزم ما بصومش قبل رمضان ما يجي واحنا في اليومين دول كده هقوم مطلق ا اطعام 30 ايه مسكين مع ما ان انا بصومته مش صوم حكمي اطلع فديه من دلوقتي اهو مطلعه الايه الفديه هقوله ما ينفعش حمس 30 مسكين دي لا يفعل ليه لان الصيام سببوه لسه ما حصلش اللي هو رؤية الهيه الهناء رؤية هنال رمضان قال عز وجل فمن كهداء منكم الشارف ليصمه يبا انت أصوم. اصوم ايه سبب الصيام سبب وجود صيام رمضان علي رؤية الهلال لسه ما شبتش الهلال يبقى سبب السبب السبب قصدش رص يبقى ما ينبعش قاجي دلوقتي وقول لك اطلع اطعام انا ممكن اوكل حد بدالي دلوقتي ادل واحد الفلوس واقول له بص كل يوم يطع المسكين كل يوم ايه يطع المسكين لكن لسه لسه دلوقتي انا مضم مدخلش اصلا هناك شرق مضم جاش فمنفعش من دلوقتي اطلع اليه الاطعام يبقى لابد من وجود السبب والشرط يحصل ويبقىش يمانع فعلى على الصلاة صلاة الظهر حصول السبب ان الشمس تدلق والشرط موجود الوضوء وايه ستر العور وايه اكتناب واستقبال القبل دي شروط للصلاة يبا السبب يوجد لكل الوقت واعمل الشروط اللي ربنا امرني بيه تمام؟ ستر العورة اخذوا زناتكم عند كل مزي استقبال القبلة النبي الصلاة قال له كذا اذا قمت على صلاة فاستقبل القبل فاولي وجه شطر الناس الحرام استقبال القبل شرط تاني اجتناب النجاس خلاص وساطر العورب حفوظ وزيناد وانا كل ما قلنا المهم اجيب الشروط والسبب موجود وما يكونش فيه مانع ايه المانع جنون الجنون الجنون مانع من التكليف بالصلاة لان المجنون مش مكلة فدخل ده وقت الصلاة واما ذهبته واستقبل القبله وستر عورته زال النجاسه مفيش اي حاجه واحد قايم معاك كده بس هو مجنون فالجنون ده مانع من الايه من الصلاه ده في كل الاحكام علشان يجب الحكم لابد من وجود الاسباب وانتفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع مساله برضو من المسائل المهمه مساله ا المهم الكفر نبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه, دينة فقتله اللي يرتد يقتل. يقتل. يقتل حلو كده؟ طيب. طيب في حاجات هي ردة لو واحد سب الدين واحد رمى المصحف في الأرض واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي دا واحد, واحد, واحد نفل معلوم, واحد معلوم, معلوم من الدين هل ما هلا ومش حقا اسمها الصلاة ومش حقا اسمها الصيام لا الكرام ده كله خزع بلال حقيقة. حقيقة. حلو كده؟ طيب. طيب نقول له هذا الفئر هذا الكلام كفر واحد رمى المصحف هذا الفئر كفر يبقى ده السبب الكفر طب هتكفره لما يستوفي الشروط ويمتها في ايه الشروط؟ ممكن الراجل لم يكن مش اخد باله اصل ده مصر لو انتذكره كتاب عادي ام رمي مش اخد باله اصل ده مصر ممكن يلغطان جدا فنيسا من النتين ده مصر اصل ده مصر زي ما حصل مع سيدنا موسى القى التوراة توراة ده كلام رب الله على الأرض بس كان غضبان غضب شديد جدا أذهب العظم لما رجع روسا إلى قوميه فغضبان أسه وأنرامل إيه؟ الطورة من إيه؟ فتقول له فهل ده, ده الشرط أصلاً مش موجود شرط إنه هو يقول واخد باله إلي في إيه؟ وقصد إنه هو يرمي المصري وعارف ويعلم تمام طيب. لابد من استيفاء الشروط وينتفي الموانع ان ما فيش حاجه تمن من تكفير ان هو يكون جاهل ان هو يكون مجنون خلاص مثلا مشهوره تدرس في العقيده لكن انا ان اذا ود من استيفاء الشروط وجود الأسباب ووجود الاسباب واستيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع مفيش يمنع من حقه ومثلا الدعاء غير الله يعز وجلك الدعاء ده عباده كما قال النبي صلى الدعاء هو العباده فواحد دعا غير الله تبارك وتعالى ده كفر طيب. طيب. تروح مثلا عند قبر البدوة والتصوية وغيره تلاقي بعض الناس في التاب تعوق طول يا بدوي نجح لبنى. اديني ولا. ها هو كلامه. طب الشخص اللي قدامي اللي هو عامل العملة دي. ينفع على طول كده موايب جنبه طلع له كارت احمر. على طول, على طول الفئن اللي بتاعه دا كله بس الكارت لاحمر ما يطلعش دلوقت يطلع انت لما يستوفي الشروط وينتفي بايه؟ الموالغ يعني اشروف رؤية دا عارف اللي هو بيعملو دا حرام ولا, ولا مش خرام طيب هو قاصد فئلا كده ولنا مش قاصد ممكن يكون جاهل و دي المسألة دا تيسميها لأن العضر بالجاهل ما يعرفش طب هشوف عنده موانع، لا هو يارب. يارب. واحد قال لي يارب. ده هتكلمه احنا جانك الطريق وهقول له الكلام ده حرارة حرار. متحملش جدا حرار. حرار. تمام؟, تمام. تمام. هشوفه ممكن يكون الواجب ده الجنة خلاص والجنون ده مانع وهكده فلابد من استفاء الشروط وانتفايل ايه المانع الاسباب استفاء الشروط وانتفايل ايه الموانع ده يكده بلغم السبب والشرط وليه والمانع عندها بعد كده الصحيح والباقي الصحيح بيقول هو ما يتعلق به النفود يعني ايه يتعلق به النقول ده في المعاملات اللي هي زي البيع يعني ايه بيع صحيح البيع ده عباره عن طرفين بائع ومشتري البائع بيبذل السلعه والمشتري بيبذل الايه السم البائع بيطلع السلعه عنه. والمشتري بيطلع فيه التمر. خلاص؟ دول طرفين بتوع البيع. بائع ومشتري. البائع بيطلع السلعة والمشتري بيطلع اليه التمر. بعد ما باعوا سنة. ايه, ايه اللي حصل؟ المشتري تملك السلعة والبائع تملك التمر. ده, ده, ده, ده, ده. في البيع ده معنى ده تعلق بهم نفوذ يعني نفوذ ملك البائع بالثمن ونفوذ ملك المشتري بالسلعة يعني بعد ما بيحت روحت عند واحد بيبيع, أي بيبيع تلاجات مسجد اشتريت منه تلاجة خدت التلاجة وديته الفلوس بيع صحيح. ما كوش اي مشكلة. كل الشروط بتاعته موجودة صحيحة. ما يجيش بعد كده بعد انا ما اشتريت التلاجة وديته الشروس وخدت التلاجة راه دي يجي يقول لي هكي التلاجة بتاني. هقول ليه مش بتكي حاجة. ماشي. الا لو احنا بنا متفقين على كده. ان في حاجة اسمها خياء. احنا مخيارين بعض المدة اسبوع ممكن حد فينا يرجع في لا ماشي لكن ما دفناش على كده وخلاص البيع خلص وانا خدت التلاجة ورا واحد ميتنا. ما يجيش يقول لها دل ايه التلاجة تل الله لو قال لي وانا حبينا الدهل ودهل لكن ده غير منزل ناشي ده معنى يتعلق به النفوذ وانا برضو ما يمتعش اقول له رجعك الكلمة اللي بتمكتب في المحلات يقول لك البضاعة المباعة لا تردد دي كلمة صحيحة إلا أن أنا أشترط عليه أخذ شرط الخيار إن أنا أقول له لا ده أنا بلدي يومين ثلاثة أربعة زي ما نتفق ممكن أرك عليه السلعة دي العديد العديد. لكن ما التفاعلش على كده ولا خدت السلحة و روحت جايسا اليوم بدون اي سبب لو لقيتش عايب واحد جيت ماشي لكن روحت البيت مثلا شارب بنطلون لابني والبنطلون مفوش اي عايب وزي الفل لبس طوله احنا في المحل تمام و اربعة خلاص مفيش ترجيح روحت البيت الشكل موحش على شوية رايح يا ركحوله قال لي مفيش ترجيح حق لان طالما البيع الصحيح لو انا روحت البيت لا يزيل بلقموش تقايد يبحق ان ارجحونا فيها لكن البيع الصحيح المعاملة الصحيحة يتعلق بها النفوذ خلاص نفد البيع نفد انتهى انا تملكت السلعة انا ك... كمشتري تملكت السلعة وانت كبايع تملكت الامن والموضوع خلص ده معنى, ده معنى ان البيئة صحيح, صحيح, صحيح ده اي معاملة في البيئة الصحيح في ايجارة صحيح اي معاملة من, من معاملاتهم ماشي, ماشي, ماشي, ماشي طيب, طيب ده, ده الصحيح, الصحيح في المعاملات ما يتعلق به المفور ويؤتد به وهذا الصحيح من العبادات الصحيح من العبادات العبادات الصحيحة يعني ايه هذه العبادة الصحيحة يعني مجزئة ومقبولة عند الله تبارك وتعالى ولا تؤمر بإعادته صلاة صليت صلاة صحيحة أسباب موجودة، شروط موجودة مفيش موانئ، صليت الصلاة، تمام، صحيحة بأركانها وواجباتها وكلها تمام خلاص يقول لك هذه العباد صلاة صحيحة يعني خلاص سقط من علي الأمر بالصلاة هذه الصلاة يعني ومقبولة بيد الله تبقى يعني ايه؟ يعني مش محطوب من معيتها يبدأ معنى يعتد به في العبادات يعني تقبل هذه العبادات ولا يؤمر العبد بإعادتها تمام؟ الباطل العكس الباطل العكس ما نقول بيع باطل يعني إيه باطل, باطل يعني الباكة لم يتملك السماء والمشدري لم يتملك السماء ووضع التلاجة اللي احنا بنقوله مش راية ده. ده انا اشترك ده تلاجة من واحد وقعد. وبعد كده بعد ما انتهى انتهينا من البيع اتفاجئت اللي التلاجة دي هو سريقة تلاجة مش بتاعه باص ماشي اتنا سريقة فانا ما اشترك ده البيع ليه لانه باع مال يملك بيع باط يبقى خلاص انا اخد فلوسي وهو ياخد الايه والسلح ترجع صحيبة جمان هو مش ياخد انا مش بتاعت ترجع صحيبة فالبيع الباطل الذي فقد شخصا اهل العلم فقهاء في كتب المعاملات والكلام عن البيع يحطوا لك شروط للبيع لو فشرت المشروطية مش, مش موجود لأنك البعضة باطل يعني إيه باطل؟ يعني لا المشتري تملك ولا لا, لا المشتري تملك السلعة ولا البيع تملك السمن بساب يقول لك من شروط البيع شروط صحة البيع أن يكون المبيع مالا أن يكون المبيع مالاً يعني الحاجة اللي أنا ببيعها دي تكون فلوص ما تكونش حاجة ملهاش قيمة ماشي؟ فلو واحد باع خمر الخمر دي مش مال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضي الخمر تتكب ملهاش قيمة ملهاش قيمة ما فواحد باع خمر نقول له البيع لباب يعني إيه؟ يعني, يعني, يعني, يعني إيه؟ فلوسك ترجع لكتاعة والخمره دي دي تتباعش واحد تتباع لواحد سجاير السجاير ليست مالاً مش شيء ليه قيم ده شيء حرام، هضر، مهضودي ترمي فلما اشتريت منه السجاير أو اللي اشتريت يعني اشترى منه السجاير وخد فلوس ما تملكش فلوس ده ده لان هو ده اعماله حرمه له طب امال ايه المطلوب المطلوب ان هو الفلوس دي ترجع لصاحبها ولسه جايب دهيت تروح لايه لل للي مصلحها هو اغدر فلوسه فلوس صراح صنع حاجه محرم يبقى ن وهك البيع الفاسد لم يتحقق فيه شرط من شروط البيع نقول يعني ايه بيع باطل يعني لم يتعلم يتعلق به النفوس يعني لا المشتري تملك السلعه ولا البائع تملك الايه ماشي وفي العبادات نفس الموضوع يعني ليه غير صحيحه صلاه فقدت شرط من شروط الصحه واحد بعد ما صلى اكتشف ان ما كانش متوضئ من شروط صحة, صحة الصلاة الوضوء هيعمل ايه؟ هيقول أي له هذه الصلاة ليه يعتدوا, يعتدوا به يعني اعمل ايه يعني, يعني راح ايض الصلاة, الصلاة تاني؟ تمام كده؟, كده؟ فده اللي ايه؟ الصحيح والبطل اللي خدنا ليه؟ السبب والشط والمنع والصحيح والبطل ده الايه في الاحكام الـ الـ الوضعيه طبعا احكام وضعيه ثانيه زي الرخصه والعزيمه وزي الاداء والقضاء والاعدام ومسائل ثانيه يعني تذكر فيما بعد باذن الله تعالى كتاب ثاني طيب احنا قلنا ان اصول الفقه بتتقسم لاربع أرسل فيه الحكم فشيء او يعني والادله والقواعد وباب الاجتهاد دول اربع او اربع ابواب باب الاحكام باب الاحكام بناخد فيه اربع حاجات الحاجه الاولانيه ايه هو الحكم وانواع الاحكام دي اللي احنا قلنا قلنا احكام تكلبيه زي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام وفي احكام وضعيه احنا ايه ذكرناها النهارده ده اول حاجه في باب الاحكام بناخد ايه هو الحكم الحاجه الثانيه بناخد مين هو الحاكم الذي يحكم وذي المسألة الثانية اللي عندنا من الذي يحكم بهذا الحكم؟ فالذي يحكم بحكم الله عز وجل حق التحليل والتحريم هذا لله فقط ليس لأحد على الإطلاق منذ أن خلق الله عز وجل الغل لم يؤتي حق التحليل والتحريم لأحد أبدا ده مؤمنة حصيتشة مستحيل قال الله عز وجل قل إنما حرم ربيها الحواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما من نفس به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمك ما ينفعش واحد يقوم يطل حرق كده من دماغه لا لا يبال الذي يحبه هو الله تبارك وتعالى اللي يقول الحاجة دي حلال والحاجه دي حرام النبي صلى الله قال قل لا اشرق فيما اوحي محرما على قائم يطعموا الا ان يكون ميته او دم مسفوح او لحم يعني انا ما اقلش على حاجه انه هي حرام الا ميت او دم مسفوح او لحم وفي حاجات تالتت النبي صلى بعد كده بس لغايه دلوقتي انا ما اقلش حد على حاجه اللي هي حرام الا الحاجات ايه اللي اتذكرت في ال شاء الذي يقول هذا حلال وهذا حرام قال الله عز وجل لا تقول ما تصد فاه لسانكم الكاذب هذا حلال وذا حرام تتراضى الكذب الذي يقول لذي هذا حلال وذا حرام والله طبط على الطاغوت الذي يحكم بالحكم هو الله عز وجل طيب وما للرسل فائدة الرسل الرسول مبلغ للاخبار فالرسول ف... مبلغ لأحكاب إن عليك إلا البلاغ طب ما الرسول أحيانا يسمى مشرع يعني أحيانا أنت قهاء أهل الأن والقصولين يقولك على الرسول صلى الله عليه وسلم هو مشرع ده من باب التسمية ده إن هو اللي بيمقل ده الشرع بس, بس مش انهو بيجب احكام من البداية من عمك لا لبينقل لنا الشرق ينقل لنا الايه الشرق يبقى بيقول اواته الله عز وجل هو من يحكم بالحكم الشرعي وصلنا هذا الحكم عن طريق الرسول طريق ليه؟, طريق ليه؟ الرسل, الرسل هم اللي يحكم الحكم الرسل هم اللي بيبلغون ليه؟ الحكم المعتذلة في مسئلة كده عندهم بيقولوا لا, لا لا بيقولوا لا العقل ما بيقولوش العقل هو اللي بيحكم أصلاً. لا بيقول لك احنا بنعرف حكم الله عن طريق العقل وليس عن طريق الرسل ماشي؟, ماشي. يقول لك كده في قول يا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول لك الرسول دوت العقر يقول لك ربنا اديك عقر عشان تفكر به وتكتشف به الأحكام تقول له ازاي يعني يقول لك إن ربنا عز وجل لا يحب الخبائث والشر الاشياء القبيحه يبقى الحاجه اللي العقل شايف ان هي قبيحه حرام والعقل والحاجه العقل شايف ان هي كويسه تبقى فالعقل يقضي ويحكم ب مثلا الكذب حاجه قبيحه حرام طبعا احنا وصلنا ازاي لحكمة ان الكذب يقول لك بالعقل ماشي؟ فالكلام ده هو يقوله كلام ده ليه؟ انشان يقول لك ربنا اديك عائل عشان تفكر به ماشي؟ هقول له صحيح ربنا اديني عائل ادرك به مراد الله عز وجل مني افهم به مراد الله مني لكن ما ادانيش حق اطلع بيها من عند حق تمام. تمام تمام يعني ربنا يميز ما بين الصدق والكذب ويميز مزيز. ان الصدق ده حاجه كويسه وان الكذب ده حاجه وحشه وان الربا حاجه وحشه وان القتل حاجه وحشه لكن فدل العقل ده عشان اميز وافهم بيه مراد الله عز عشان انت ربنا اتت كتير يقولك تعلموا التقوى فاعتبروا يا اول الالباب تعتبروا يا اول تمام تمام قلنا لو الخبيص والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا يا اول الالباب علمكم فحلو افهم ده ان في فرق بين الطيب والايه والخبيث لكن ما ادلكش العقل عشان تطلع انت احكام من يب... لما لا يقول له ربنا اللي بيحكم هيقول لي ماشي ربنا اللي بيحكم طب من اللي بيبلغ لي ربنا هيقول لي العقل يقول لي الرسول يعني العقل ده مجوش لازمة قوله لا لي لازمة انه يفهم ده ايه؟ وهناك قائد قال هاش يخب السلام بن رحمه الله تعالى قال والشرع قَدْ يَأْتِي بِمُحَارَاتِ الْأُقُولِ وَلَا يَأْتِي بِمُحَالَاتِ الْأُقُولِ يعني الشرق ممكن يجيب لك حكم يحيرك شوية حكم ايه؟ يحيرك شوية زي ما مثلاً قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الدباب في إناء أحدكم فليغمصه ثم ليطرح فده حاجة محيّرة ليه؟ لأن الإسلام ده النظافة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نظافة جميل لحب الجمال نظيفه لحبه النظافة وربنا نمرنا للتنظّق والتطهر طب يقول لك الدبانة اللي هي بطاعة هنا وهنا وتجي على القذورات ومع ربش هيه لواعج إناق تشفق منه بدل ما تخذها ترميها وترمي الإناق وترمي المياه اللي فيها والحاجة اللي فيها وضعها تخمسها كمان فده شيء محير ازاي الشرع يأتي بدافت لكن لا يأتي بمحالات العقوب ما يجي لك شيء بالمستحيل حتة نبي الصلاة قال في الحديث فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء أو دواء هل ده مستحيل؟ لا مش مستحيل ولا أول الناس اللي بتعمل أبحاث على مال يعملوا أبحاث في الضباب وأجناحة الضباب لقوا الموضوع ده. ايوا فاهم فيه ندى وفيه ندوات. يبقى ده امر مش مستحيل لكن امر محير. فعلشان كده الحق او الانسان لابد ان يقبل ما اتاه عن الله عز وجل. سواء كان على لسان دي تبارق يتعالى هو يعني صلى سواء كان مباشرة, مباشرة من الله عز وجل تمام؟ ان ربنا تبارق تعالى خطابة نبيه كما في القرآن او كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ السنة الإنسان يقوم يقوم صح هذا الكلام الذي أتلك صحيح القرآن صحيح ما بيش بكلام في طب السنة فيها الصحيح والطعيح اللي صح وانت عرفت انها صحيح وان العلم الوهي في النص صحيح تقبل ما فيه طب حاجات عامه مش فاهمها اقول له طوامه هي صحيحة اتهم عقلك لان الشرع ياتيك بقدر ياتيك بما يحير عقلك لكن لا ياتيك بالمستحيل لك لا تاتيك بالمستحيل. بالمستحيل فعشان الذي <تصفيق> يبلغنا عن الله تبارك وتعالى ورسوله واحنا امه النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا الله عليه وسلم لكن لا واحد يقول لك لا عقلي مراد الله عز الله عز وجل الله تبارك وتعالى <تصفيق> لك بي لا يكلفكم ما لا تطيق ولا يكلفكم ما يستحيل عقلا ده عرضنا مثلا مش لك طير في الجو ولا ولا مثلا أ... انت مكلف انت مثلا تشيل عمود الخرسانه ده. ده. ده. ده ده ده يستحيل عقلا انت فاهم ماشي لكن قد يأتيك بما يحير العقل كما على العبد ان يسمع ونطيع مش ان هو بقى إيه ما بيفهمش ولازم ما بيفهمش ولمشي فينا وخلاص وانا قبار عليه أعمله من الله ورسوله ربه تاله عليه أعمله ده أنا ما بفهمش أعمل إيه وراض الله تعالى لكن لا ترد حكم الله عز وجل أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إتراك عقلك ننتهي المسألة دي المعتادلة ما بيقولوش ان العقل هو اللي بيحكم لا بيقولوا ربنا اللي بيحكم بس بيقولوا احنا بنوصل لحكم ربنا عن طريق العقل فنحن يقولون لا احنا بنوصل لحكم ربنا عن طريق الوصول اما بكلام الله عز وجل والقرآن او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحيه ايضا من عند الله تبارك وتعالى طب العالم المكتهد ايه وظيفته العالم المكتهد بيكشف لنا عن حكم الله عز وجل عن مساء عندما راح استى التعالي يقول لي تعمل كذا ما تعملش كذا بيقول لك مسألة قول الامام احمد فيها كذب قول الامام الشافعي كذب لا ده قول الامام جاب كلام من عنده لا دا ما جاش كلام من عنده امال هو نظر في كتاب الله عز وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم بما اتاه الله عز وجل من علم الات والفهم ماشي فكشف لنا عن مراد الله عز وجل في هذه المساله فقط. فقط. يبهو ده حكم ربنا. مجابش جديد. مجابش جديد. ولكن ينقل لنا او يقشق لنا عن حكم الله تبارك وتعالى. فهذا بنقول او اللي مكتوب عندنا في المذكرة. العقل لا يستقل بادراك الاحكام الشرعية. مش لوحده كده يجيب حكم الشرعي. ده. ده. ده والشرق يأتي بما تحارف فيه العقول ولا يأتي بما يخالف صراحة العقول يعني ما يأتيش بالمستحيل لكن يأتي بالشيء ايه؟ المحيط وما فيش تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح يعني ايه؟ يعني الآيات ال ال ال ما فيش كلام الآيات صحيحة الأحاديث الصحيحة مستحيل تعارض العقل العقل أمهو العقل الصحيح الصريح اللي بيخفر وإذا كنت فيه أقول من التركيبة شمال زي نقول أيه فألة تمام. فبعض بعض الناس يقول لك مثلاً يقول الكذب حرام ولا زي الرجل أكذب هتحرى الكذب حتى يقتل عند الله يكذب والكذب يهدي إلى تجور تجور يهدي إلى النقر يقول لك طب ليه يعني الكذب يبحرام له ده الكذب أنا بخلص به مصالحه وبفرد به من أي مشكلة هنقول له لأ طالما أن الله عز وجل حرام خلاص العقل بقى اللي بي يفهم يدرك اللي كذب تحيه واش لكن العقل اللي هو عايز ينشور الهواء ورش الهوات ورش الهواتي فده لا ميدركش طبعاً دل... بس أهل أو بيدرك وبي... وبيحاول أنه هو يعني يخرج من مراد الله عز وجل أنا منه هل لك فهنا ما فيش طعار ما بين العقل وما بين ال... الشرع ما بين النصفين الشرعيه مش تعارض أبداً, أبداً. مستحيل يكون شيخ يسام ثانية رحمة الله عن الكتاب من 11 مجلد الكتاب ده اسمه ضر تعارض العقل والنقل يقول لك مستحيل يحصل تعارض ما بين النقل اللي هي الآية والحديث الصحيح هو بين العقل مستحيل يحصل تعارض اسمه ضرطة تعارض العقل والله مفيش تعارض بها العقل والله خالص حلم ما يتعرضوكش طب انا لغاية ما افهم المسألة وافهم الحكمة منها ايه المطلوب مني المطلوب ان انا اسمها وقوطية لغاية ما افهم والله يا ربنا من علي وفهم الحكمة كان اميه؟ ما فهمتاش حلاص بس مع وضيئة بس في القصر مفيش تعارض وانت يعني شخص متهود في الكتاب تكتاب من احد أشر والمجلد ذكرت بها امثلة اللي هي ظاهرة ان مخالفة او, أو معارضة هذا الكلام للأحجام يعني للعقل لكن لابد يبينلك ايه انه لا مفيش تعارض والحقل بل هو ده اللي يكون رشيد. رشيد ولا تفهم ايه؟ لان الكلام ان العقل يفهم العقل ما يجيبش عقل من عنده لكن يفهم مراد الله تعالى العقل لا تعارض بينه وبين الشرع ابدا لكن ممكن واحد عقله قاصر مش قادر يفهم فإحنا ما يفتحنا المسألة وكل واحد عقله قاصر مش قادر يفهم يرد الحق وبما عادش في جوية يمكن؟ ويقول ان المجتهد يكشف عن حكم العالم المجتهد عن حكم الله تبارك وتعالى ماشي دي بالنسبه لايه لمساله المال الذي يحكم فالذي يحكم هو الله تبارك وتعالى والرسول مبلغا عن الله عز وجل والعالم يأشف لنا حكم الله عز وجل في المسجد بعد كده بقى هناخد بقى المسألة الأحكام دي فيها أربع حاجات الحكم وبعد كده الحاكم من اللي يحكم وبعد كده شروط الحكم شروط الفعل اللي انت هتفعله وبعد كده شرط العبد حتى يكون مكلفا ويخاطب بالحكم ديه. انا قلتنا ان شاء الله بعد ذلك ان شاء الله بعد رمضان نسأل الله عز وجل من يبلغنا رمضان وان يعيننا فيه على الطاعة ونسأله تبارك وتعالى ان يغفر لنا محمد كل قول هذا والسلام عليكم سبحانه وتعالى ربنا محمدك رب رب ونسأل الله الى الانت استغفرك يا ربنا تعبرك حزيزاكم الله